الأخ محمد قدود من ليبيا يقول ما نصيحتكم لشخص وضعته لقافلة الشؤون الإسلامية إماما في مسجدنا لكن عند حصول مناسبة عرس يترك صلاة المغرب أو يترك الصلاة ويذهب إلى هذه المناسبة الجواب أولا صلاة الجماعة مما شرعه الله تبارك وتعالى لنا وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحثنا عليه بل هم أن يحرق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة هم أن يحرق البيوت عليهم وما كان يتخلف عنها في عهد الصحابة إلا منافقا معلوم النفاق إلا منافق معلوم النفاق فلذا صلاة الجماعة لا ينبغي للمرء أن يضيعها لأي أمر من أمور الدنيا هذا بحق عموم الناس فإن كلف الرجل تكليفا رسميا بإمانة المسجد فهذا نعمة هو موظف يأخذ راتبا من رأس المال من الدولة من السلطان ثم عمله في إدارة المسجد في القيام بإمامة الناس للصلاة في المسجد فهذا كحال أم موسى ترضع ولدها وتبتغي الأجر من الله عز وجل فهذا لا ينبغي عليه ولا يجوز له أن يفرط بشيء من الواجبات ولا أن يترك شيئا من الفرائض فإن تركها لأمر ولعذر مشروع ينبغي له أن يستخلف من يقوم به بذلك أو أن يأخذ إذنا كما الموظف إذا أراد أن يخرج في أمر من الأمور أخذ إجازة تسمى إجازة زمنية فلا ينبغي له أن يترك الصلاة في الجماعة بعد أن كلفه الإمام بهذه الوظيفة مقابل أجر ومرتب يدفع إليه والله تعالى أعلم ننصحه بتقوى الله عز وجل وبالمحافظة على الصلاة وبتعليم الناس دين الله عز وجل يعلمهم بذلك بلسان حاله وبلسان مقاله والله تعالى أعلم